المختار في معونات الكفار الدولة الإسلامية مكتب البحوث والدراسات الطبعة الأولى 1436 هجريا بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة أمير مكتب البحوث والدراسات الحمد لله القهار والصلاة والسلام على المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار أما بعد فلما من الله تعالى على المسلمين بدولة تحكم بشرع الله وتنبذ القوانين الوضعية وتوالي أولياء الله وتعادي أعداءه وتقيم الحدود وتحفظ البيضة استنفر الكفار بكل مللهم ونحلهم في حرب هذا الصرح المبارك على كل صعيد فحرب عسكرية في إثر حرب اقتصادية وحرب إعلامية إلى آخره ومن أساليب حربهم أن يظهروا مسالمتهم لرعاية دولة الإسلامية فيبادروا بفتح أبواب الإغاثة عبر جمعياتهم التي تتبرع بالألبسة والأطعمة والأدوية وأنواع كثيرة من المعونات فهل من المصلحة ترك هؤلاء وما أرادوا؟ أم أن المصلحة في الأخذ على أيديهم وإن فاتت بعض المصالح الآنية؟ ولأجل الإجابة على هذا السؤال لابد من تخريج المسألة تخريجا شرعيا والنظر في أدلة المسألة من الكتاب والسنة والاستعانة بفهوم العلماء حتى نصل إلى الحكم الشرعي الذي فيه المصالح الدنيوية والأخروية عن رافع ابن خديج رضوانه عنه قال كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله فانكريها بالثلب والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع فعلنا. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك رواه مسلم لذا فقد قمنا في مكتب البحوث والدراسات بوضع رسالة مختصرة في ضبط مسألة قبول معونات الكفار أو ردها وسمناها بـ المختار في معونات الكفار نسأل الله أن ينفع بها العباد والبلاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين تمهيد بادئ ذي بدء لابد أن نستحضر حقيقة علاقتنا بالكفار من حيث الجملة وما يكونونه لنا من العداء والبغض والحسد قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولا ولئن اتبعت أهواؤهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير البقرة مئة وعشرون وقال تعالى كثير من أهل الكتاب لو يعدونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير البقرة مئة وتسعة وقال تعالى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 وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور آل عمران 118 إلى 119 ففي هذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى لنا عظيم عداوة الكفار للمسلمين وعظيم ما يكونونه لهم من حسد وبغضاء وحقد وعليه فإن مقتضى تصديق ما ذكره الله عنهم أن نوقن أنهم لا يحبون الخير لنا وأنهم يحسدوننا ويحقدون علينا وأنهم يفرحون بما يسوءنا وأنه لا تؤمن غائلتهم ولا يؤمن جانبهم كما قال عمر رضي الله عنه لا تكرموهم إذ أهانهم الله ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله ولا تأتمنوهم إذ خونهم الله عز وجل أخرجه البيهقي بسند صحيح فصل مسألة قبول هدية الكافر أو ردها لا شك أن قبول هدية الكافر وأعطيته تدخل من حيث الجملة في بره والتلطف معه وقد أذن الله تعالى في بر من لم يقاتلنا في الدين ومنع من مولاة من قاتلنا في الدين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 الممتحنة ثمانية إلى تسعة وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل هدايا بعض الكفار ورد بعضها لذلك اختلف أهل العلم رحمهم الله في حكم قبول هدية الكافر قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار فقال أعطوها آجر وروا بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها وقال أبو حميد أهدى ملك أيلى للنبي صلى الله عليه وسلم بعلة بيضاء وكساه بردا وكتب له ببحرهم وروا بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال والذي نفس محمد بيده لنادي لسعد بن معاد في الجنة أحسن من هذا وقال سعيد عن قتادة عن أنس إن أكيدر ما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروا بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضى الله عنهما قال كنا مع النبي له وسلم ثلاثين ومن فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيعاً أم عاطية؟ أو قال أم هبة؟ قال لا بل بيعاً فاشترى منه شاه وروا أحمد وأبو داود والترمذي عن عياض بن حمار المجاشعي رضى الله عنه وكانت بينه وبين النبي لا معرفة قبل أن يبعث فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له هدية قال أحسبها إبلا فأبى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين قال ابن عون وما زيد المشركين؟ قال الحسن رفدهم هديتهم سنده صحيح وعن عبد الرحمن بن كعبر بن مالك عن عامر بن مالك أنه قدم على رسول الله وهو مشرك فعرض عليه رسول الله له الإسلام فأبى أن يسلم وأهدى لرسول الله له هدية فقال رسول الله له إني لا أقبل هدية مشرك أخرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير قال الحافظ بن حجر رحمه الله رجاله ثقات إلا أنه مرسل وقد وصله بعضهم عن الزهري ولا يصح فتح الباري انتهى وروا أحمد بسند ضعيف عن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قدمت قتيلة ابنة عبد العزي بن سعد على ابنتها أسماء بهدايا ضباب واقط وسم وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهنكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين إلى آخر الآية فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها فصل أقوال العلماء في المسألة حول الآيات الواردة في هذه المسألة من المعلوم أن مسألة هدية الكافر ليست مسألة نازلة بل هي حديثة تكلم أهل العلم حولها وفصلوها وذكروا الخلاف فيها مسألة قديمة لا سيما أثناء كلامهم في تفسير آيات سورة الممتحنة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 قال الإمام الطبري رحمه الله وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أي من جميع أصناف الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم وتقصطوا إليهم إن الله عز وجل عم بقوله الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته فلم يخصص به بعضا دون بعض ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح قد بين صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة أسماء وأمها وقوله إن الله يحب المقسطين يقول إن الله يحب المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم فيبرون من برهم ويحسنون إلى من أحسن إليهم تفسير الطبري انتهى وقال الرازي اختلفوا في المراد من الذين لم يقاتلوكم فالأكثرون على أنهم أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ترك القتال والمطاهرة في العداوة وهم خزاعا كانوا عاهدوا الرسول على أن لا يقاتلوه ولا يخرجوه فأمر الرسول عليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجلهم وهذا قول ابن عباس والمقاتلين والكلبي وقال مجاهد الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا وقيل هم النساء والصبيان وعن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في أسماء بنت أبي بكر قدمت أمها قتيلة عليها وهي مشركة بهدايا فلم تقبلها ولم تأذن لها بالدخول فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخلها وتقبل منها وتكرمها وتحسن إليها وعن ابن عباس رضى الله عنه أنهم قوم من بني هاشم منهم العباس أخرجوا يوم بدر كره وعن الحسن رحمه الله أن المسلمين استأمروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقربائهم من المشركين أن يصلوهم فأنزل الله تعالى هذه الآية وقيل الآية في المشركين وقال قتادة نسختها آية القتال وقوله أن تبروهم بدل من الذين لم يقتلوكم وكذلك أن تولوهم بدل من الذين قاتلوكم والمعنى لا ينهاكم عن مبرت هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة وقال أهل التأويل هذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين وإن كانت المولاة منقطعة وقوله تعالى وتقصطوا إليهم قال ابن عباس رضوانه عنهما يريد بالصلة وغيرها إن الله يحب المقصطين يريد أهل البر والتواصل وقال مقاتل أن توفوا لهم بعهدهم وتعدلوا ثم ذكر من الذين ينهاهم عن صلتهم فقال في قوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأن تولوهم وفيه لطيفة وهي أنه يؤكد قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم تفسير الرازي وقال الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين فيه ثلاث مسائل الأولى هذه الآية رخصة من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم قال ابن زيد كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ قال قتادة نسختها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة خمسة وقيل كان هذا الحكم لعلة وهو الصلح فلما زال الصلح بفتح مكة نسخ الحكم وبقي الرسم يتلى وقيل هي مخصوصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ومن بينه وبينه عهد لم ينقضه قاله الحسن وقال الكلبي هم خزاعة وبنوا الحارث بن عبد مناف وقال مجاهد هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم يهاجروا وقيل يعني به النساء والصبيان لأنهم ممن لا يقاتل فأذن الله في برهم حكاه بعض المفسرين وقال أكثر أهل التأويل هي محكمة واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تصل أمها حين قدمت عليها مشركة؟ قال نعم خرجه البخاري ومسلم وقيل إن الآية فيها نزلت روى عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه أن أبا بكر الصديق طلق امرأته قتيلة في الجاهلية وهي أم أسماء بنت أبي بكر فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قرطا وأشياء فكرهت أن تقبل منها حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله تعالى لا ينهنكم الله عن الذين لم يقتلوكم في الدين ذكر هذا الخبر الماوردي وغيره وخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده الثانية قوله تعالى أن تبروهم في موضع خفض على البدال من الذين أي لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم وهم خزاع صالح النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يقاتلوه ولا يعين عليه أحدا فأمر ببرهم والوفاء لهم إلى أجلهم حكاه الفراء وتقصطوا إليهم أي تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة وليس يريد به من العدل فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل قاله ابن العربي وقال قوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ الممتحنة تسعة قوله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أي جاهدوكم على الدين وأخرجوكم من دياركم وهم عتات أهل مكة وظاهروا على إخراجكم أي عاونوا على إخراجكم وهم مشركوا أهل مكة انتهى الجامع لأحكام القرآن الكريم وقال في أضواء البيان القول الأول إنها منسوحة قال القرطي عن أبي زيد أنها كانت في أول الإسلام زمن الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخت قيل بآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم قاله قتادة وقيل كانت في أهل الصلح فلما زال زال حكمها وانتهى العمل بها بعد مكة وقيل هي من أصحاب العهد حتى ينتهي عهدهم أو ينبذ إليهم أي أنها كانت مؤفتة بوقت ومرتبطة بقوم وقيل إنها كانت في العاجزين عن القتال من النساء والصبيان من المشركين وقيل إنها في ضعفة المؤمنين عن الهجرة حينما كانت الهجرة واجبة فلم يستطيعوا وعلى كل هذه الأقوال تكون قد نسخت بفوات وقتها وذهاب من عني بها والقول الثاني إنها محكمة قاله أيضا القرطبي ونقله عن أكثر أهل التأويل ونقلوا من أدلتهم أنها نزلت في أم اسماء بنت أبي بكر رضوانه عنهما جاءت إليها وهي لم تسلم بعد وكان بعد الحجرة وجاءت لابنتها بهدايا فأبت أن تقبلها منها وأن تستقبلها حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنها وأمرها بصلتها وعزاه للبخاري ومسلم وقال غيره ذكره البخاري في تاريخه وذكر عن الماوردي أن قدومها كان في وقت الهدنة ومعلوم أن وقت الهدنة من القسم الأول الذي قيل إنه منسوخ أي بانتهائها وعليه فالآية دائرة عند المفسرين بين الإحكام والنسخ وإذا رجعنا إلى سبب نزول السورة وتقيدنا بصورة السبب نجد أولها نزل بعد انتهاء العهد بنقد المشركين إياه وعند تهي المسلمين لفتح مكة ومجيء أم أسماء وإن كان بعد الهدنة فهل كان النساء داخلات في العهد أم لا لعدم التصريح بذكرهن وعليه فلا دلالة في قصة أم أسماء على عدم النسخ ولا على إثباته وإذا رجعنا إلى عموم اللفظ نجد الآية صريحة شاملة لكل من لم يناصب المسلمين العداء ولم يظهر سوءا إليهم وهي في الكفار أقرب منها في المسلمين لأن الإحسان إلى ضعفة المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية وعليه فإن دعوى النسخ تحتاج إلى دليل قوي يقاوم صراحة هذا النص الشامل وتوفر شروط النسخ المعلومة في أصول التفسير وقال في أضواء البيان أيضا إن المؤمنين إذا كانوا في حالة قوة وعدم خوف وفي مأمن منهم وليس منهم قتال وهم في غاية من المسالة فلا مانع من برهم بالعدل والإقصاط معهم وهذا مما يرفع من شأن الإسلام والمسلمين بل وفيه دعوة إلى الإسلام بحسن المعاملة وتأليف القلوب بالإحسان إلى من أحسن إليهم وقال في أضواء البيان أيضا وفي تفسير آيات الأحكام للشافعي رحمه الله مبحث هام نسوقه أيضا بنصه لأهميته قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين قال يقال والله أعلم إن بعض المسلمين تأثر من صلة المشركين أحسب ذلك لا نزل فرض جهادهم وقطع الولاية بينهم وبينهم ونزل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله فلما خافوا أن تكون المودة الصلة بالمال أنزل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 ومنصوص على عدم موالاتهم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين ومع ذلك لما أخرجهم صلى الله عليه وسلم من المدينة وحاصرهم بعدها في خيبر وفتحها الله عليه وأصبحوا في قبضة يده فلم يكونوا بعد ذلك في موقف المقاتلين ولا مظاهرين على إخراج المسلمين من ديارهم عملهم الرسولة وبالقسط فعملهم على أرض خيبر ونخيلها وأبقاهم فيها على جزء من الثمرة كإجراء يعملون لحسابه وحساب المسلمين فلم يتخذهم عبيدا يسخرهم فيها وبقيت معاملتهم بالقسط كتاب أضواء البيان فصل أقوال العلماء حول الأحاديث الواردة في المسألة لقد وردت أحاديث عديدة في مسألة هدية الكافر تقدم ذكرها ولما كان ظاهر تلك الأحاديث التعارض اختلفت أقوال العلماء في توجيهها والجمع بينها قال الإمام الخطابي رحمه الله الزبد العطاء وفي رده هديته وجهان أحدهما أن يغيظه برد الهدية فيمتعض منه فيحمله ذلك على الإسلام والآخر أن للهدية موضعا من القلب وقد روي تهادو تحاب ولا يجوز عليه أن يميل بقلبه إلى مشرك فرد الهدية قطعا لسبب الميل وقد ثبت أن النبي له قبل هدية نجاشي وليس ذلك بخلاف لقوله نهيت عن زبد المشركين لأنه رجل من أهل الكتاب ليس بمشرك وقد أبيح لنا طعام أهل الكتاب ونكاحهم وذلك خلاف حكم أهل الشرك معالم السنن انتهى وقال الإمام بن بطال رحمه الله وأكثر العلماء على أنه لا يجوز ذلك لغير النبي من الأمراء إذا كان قبولها منهم على جهة الاستبداد بها دون رعيته لأنه إنما أهدى له ذلك من أجل أنه أمير الجيش وليس النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كغيره لأنه مخصوص بما أفاء الله عليه من أموال الكفار من غير قتال وقد اختلف العلماء في هدايا المشركين فقال ابن حبيب ما أهداه الحربي إلى والي الجيش كان الوالي الأعظم أو من دونه فهو مغنم لأنه لم ينله إلا بهم وفيه الخمس وهو قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن قال ابن حبيب وسمعت أهل العلم يقولون إنما والى الجيش في سهمانه كرجل منهم له ما لهم وعليه ما عليهم وقال أبو يوسف ما أهدى إلى وال الجيش فهو له خاصة وكذلك ما يعطاه الرسول وقال محمد بن الحسن ولو أهدى العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير هدية فلا بأس أن يأخذها وتكون له دون العسكر وهو قول الأوزعي وابن القاسم صاحب مالك فإن قيل فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عياض بن حمار أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية أو ناقة فقال أسلمت؟ قال لا فلم يقبلها وقال إني نهيت عن زبد المشركين رواه شعبة عن قتادة عن أبي العلاء يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار وهذا معارض لما روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قبول هدايا المشركين فهو ناسخ لها قيل يحتمل أن يكون ترك قبول هديته لما في ذلك من التأنيس والتحاب ومن حاد الله وشاقه حرم على المؤمنين موالاته ألا ترى أنه عليه السلام جعل علة ردها لما لم يسلم؟ وقد روى معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال جاء ملاعب الأسنة إلى النبي الله بهدية فعرض عليه النبي الإسلام فأبى أن يسلم فقال عليه السلام فإني لأقبل لا هدية مشرك فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه حديث عياض وبان به أن قبول النبي هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف ورجاء إنابتهم إلى الإسلام ومن يأس من اسلامه منهم رد هديته وقال الطبري قبول النبي صلى الله عليه وسلم لهدايا المشركين إنما كان نظرا منه للمسلمين وعوداً بنفعه عليهم لا إثاراً منه نفسه به دونهم وللإمام قبول هدايا أهل الشرك وغيرهم، إذا كان ما يقبله من ذلك للمسلمين، وأما رده هدية من رد هديته منهم، فإنما كان ذلك من أجل أنه أهداها له في خاصة نفسه، فلم يرى قبولها، تعريفا منه لأئمة أمته من بعده أنه ليس له قبول هدية أحد لخاصة نفسه، ويبين ذلك ما رواه ابن عوف عن الحسن، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عياض، كانت بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صداقة قبل أن يبعث بهديته فقال له النبي أسلمت؟ قال لا قال فإنه لا يحل لنا زبد المشركين قال الحسن الزبد الرفد ذكره ابن سلام قال الطبري فإن الظنظان أن قوله عليه السلام لا تقبل هدية مشرك وأن رواه عطاء عن جابر عن النبي عليه السلام أنه قال هدايا الإمام غلول أن ذلك على العموم فقد ظن خطأ وذلك أنه لا خلاف بين الجميع أن الله تعالى قد أباح للمسلمين أموال أهل الشرك بالقهر والغلبة لهم بقوله تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غنمتم فهو بطيب أنفسهم لا شك أحلى وأطيب والدليل على صحة قولنا ما رواه شعبة عن علي بن زيد عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري يرضى الله عنه أن ملك الروم أهدى لرسول الله جرة من زنجبيل فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه فأعطى كل رجل قطعة وما رواه قرة عن الحسن قال أهدى أكيدر دومة الجندلة إلى رسول الله جرة فيها من؟ والنبي عليه السلام وأهله إليها حاجة فلما قضى الصلاة أمر طائفا فطاف بها على أصحابه فجعل الرجل يدخل يده فيخرج فيأكل فأتى على خالد بن الوليد رضي الله عنه فأدخل يده فقال يا رسول الله أخذ القوم مرة مرة وأخذت مرتين فقال كل وأطعم أهلك وأهدى البون ملك الروم إلى مسلمة بن عبد الملك لؤلؤتين وهو بالقسطنطينية فشاور أهل العلم من ذلك الجيش فقالوا لم يهدها إليك إلا لموقعك من هذا الجيش فنرى أن تبيعها وتقسم ثمنها على هذا الجيش فثبت بفعل النبي وقول أهل العلم من بعده أن لذا كان من رد رسول الله له هدية من رد من المشركين كان لما وصف لك إذ من المحال اجتماع الرد والقبول في الشيء الواحد والحال الواحدة فبان أن سبب قبوله عليه السلام ما قبل غير سبب رده ما رد منه فإن قيل إن آخر فعله كان ناسخا للآخر قيل له لو كان كذلك لكان مبينا وكان على الناس دليل مفرق بينه وبين المنسوخ، إذ غير جائز أن يكون شيء من حكم الله تعالى غير معلوم الواجب عنه على عباده، إما بنص عليه أو لأدلة منصوبة لهم على اللازم فيه. شرح البخاري لابن بطال، انتهى، وقال الإمام بن عبد البر رحمه الله، وأما حديث عياض بن حمار المجاشعي، قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة، أو قال هديه، قال أسلمت؟ قلت لا قال، فإني نهيت عن زبد المشركين. وظاهره خلاف ما في هذا الحديث من قوله فيه فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم لأن رفاعة كان يومئذ على كفره ولم يذكر في شيء من طرق هذا الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الغلام عليه وقد قبل الله هدية أوكيدار دومة وهدية فروة بن نفاثة الجذامي وهدية المقوقس أمير مصر والإسكندرية وغيرهم وهم في ذلك الوقت كفار واختلف العلماء في معنى حديث عياض ابن حمار المذكور فقال منهم قائلون ذلك نسخ لما كان عليه من هدايا الكفار وذكروا حديث عامر ابن مالك ملاعب الأسنة قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بهدية فقال إن نقبل هدية كل مشرك وقد ذكرت إسناده في التمهيد وقالوا هذا نسخ لما تقدم من قبوله صلى الله عليه وسلم هدايا الكفار وقال آخرون ليس في هذين الخبرين نسخ من ذلك وإنما المعنى أنه كان لا يقبل هدية من يطمع بالظهور عليه وأخذ بلده أو دخوله في الإسلام لأن قبول هديته داعية إلى تركه على حاله وإقراره على دينه وترك لما أمر به من قتاله وهو قد أمر أن يقاتل المشركين حتى يقول لا إله إلا الله وقال آخرون بل كان لا مخيرا في قبول هدية الكفار وترك قبوها لأنه كان من خلقه عليه السلام أن يثيب على الهدية بأحسن منها وأفضل فلذلك لم يقبل هدية كل مشرك وكان يجتهد في ذلك وكان الله يوفقه في كل ما يصنعه وقد ذكرنا في التمهيد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وقد قيل أنه إنما ترك قبول هدية عياض وملاعب الأسنة ومثلهما ونهي عن زبد المشركين وهو رفدهم وعطاياهم وهديتهم لما في اتهاد والرفض من إيجاب تلبين القلوب ومن حاد الله وشانه قد حرمت على المسلمين موالاته وكان رسول الله في ذلك بخلاف غيره لأنه مأمون منه ما لا يؤمن من أكثر الأمراء بعده كتاب الاستذكار انتهى وقال الإمام بن الجوزي رحمه الله وقدما بأكيدر على النبي صلى الله عليه وسلم فأهدى لرسول الله هدية فصالحه على الجزية وحق ندمه وكتب له كتابا بالأمان وقد حكى أبو نعيم الأصبهاني أن أكيدر أسلم وما حفظناه عن غيره بلا كان لأكيدر وله اسمه عبد الملك أسلم وروى عن رسول الله فإن قيل كيف قبل هدية كافر وقد روى عياض بن حمار أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وهو مشرك فردها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين فالجواب من ثلاثة أوجه ذكرها أبو بكر الأثرم أحدها أن تكون أحاديث القبول أثبت وفي طريق حديث عياض إرسال والثاني أن حديث عياض متقدم كان في أول الأمر وحديث أكيدر في آخر الأمر قبل موت رسول الله بيسير فيكون هذا من باب الناسخ والمنسوخ والثالث أن يكون قبول الهدية من أهل الكتاب وعياض لم يكن من أهل الكتاب والأكيدر كان على دين الروم والقول الأول اختيار الأثرم وهذا الأخير اختياري لأن أبا داود روى حديث عياض مبينا فقال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة فقال هل أسلمت؟ قلت لا فقال إني نهيت عن زبد المشركين والزبد العطاء وإنما قبل هدية النجاش لأنه كان من أهل الكتاب وقد أبيح لنا طعامهم ونكاحهم فجاز لنا قبول هداياهم يبقى على هذا ما روي عن علي رضى الله عنه قال أهدى كسرى لرسول الله فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل منه وأهدت له الملوك فقبل منها وجوابه من وجهين أحدهما أنه لا يثبت لأنه يرويه ثوير بن أبي فاحتة وليس بثقة والثاني أن يكون منسوخا في حق من لا كتاب له كشف المشكل من حديث الصحيحين انتهى وقال الإمام النووي رحمه الله وفي صحيح البخاري أن الذي أهداها له ملك أيلة واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحاق يحنة بن روبة والله أعلم فإن قيل ففي هذا الحديث قبوله صلى الله عليه وسلم هدية الكافر وفي الحديث الآخر هدايا العمال غلول مع حديث ابن اللثبية عامل الصدقات وفي الحديث الآخر أنه رد بعض هدايا المشركين وقال إنا لا نقبل زبد المشركين أي رفدهم فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ قال القاضي رضي الله عنه قال بعض العلماء إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية قال وقال الجمهور لا نسخ بل سبب القبول أن النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص بالفيء الحاصل بلا قتال بخلاف غيره فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ممن طمع في إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين وكافا بعضهم رد هدية من لم يطمع في إسلامه ولم يكن في قبولها مصلحة لأن الهدية توجب المحبة والمودة وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم من العمال والولاد فلا يحل له قبوها لنفسه عند جمهور العلماء فإن قبلها كانت فيئا للمسلمين فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم وإن كانت من قوم هو حاصرهم فهي غنيمة قال القاضي وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب وحكاه بن حبيب عمن لقيه من أهل العلم وقال آخرون هي للإمام خالصة به قال أبو يوسف وأشهب وسحنون قال القاضي وقيل إنما قبل النبي صلى الله عليه وسلم هدايا كفار أهل الكتاب من كان على النصرانية كالمقوقس وملوك الشام فلا معارضة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل زبد المشركين وقد أبيح لنا ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدة الأوثان هذا آخر كلام القاضي عياض وقال أصحابنا متى أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهدها فإن لم يعرفوا وجب عليه أن يجعلها في بيت المال والله أعلم شرح مسلم فصل خلاصة أقوال العلماء في المسألة من خلال ما سبق ذكره من كلام أهل العلم رحمهم الله يتبين لنا ما يلي أولا ضعف القول بالنسخ سواء نسخ قبول الهدية أو نسخ المنع منها لعدم معرفة التاريخ من جهة والإمكان الجمع بغير دعاء النسخ من جهة أخرى واعمال النصوص جميعها بالجمع بينها أو من إهمال بعضها ثانيا ضعف تخصيص قبول الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه موضع الاقتداء والأصل فيما عمله التشريع ما لم ينص على التخصيص ثالثاً بقية الأقوال فيها قوة وهي ما يلي القول الأول تخصيص قبول الهدية بأهل الكتاب والمنع من بقية المشركين وهو ما ذهب إليه الإمامان ابن الجوزي وابن القيم رحمهما الله قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله والثالث أن يكون قبول الهدية من أهل الكتاب وعياض لم يكن من أهل الكتاب والأكيدر كان على دين الروم وهذا الأخير اختياري لأن أبا داود روى حديث عياض مبينة فقال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 وقال الإمام بن القيم رحمه الله له الله عياض بن حمار إبلا قبل أن يسلم فأبى أن يقبلها وقال إنا لا نقبل زبد المشركين قال قلت وما زبد المشركين قال رفدهم وهديتهم ذكره أحمد ولا ينافي هذا قبوله هدية أكيدر وغيره من أهل الكتاب لأنهم أهل كتاب فقبل هديتهم ولم يقبل هدية المشركين كتاب اعلام الموقعين انتهى القول الثاني جواز قبول هدية من كان من أهل الذمة والعهد وعدم قبولها ممن نطمع في الظهور عليهم سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم وسواء أعلنوا الحرب أو لم يعلنوها حتى لا تتسبب هديته في الميل إليه وترك قتاله قال الإمام بن عبد البر رحمه الله وقال آخرون ليس في هذين الخبارين نسخ من ذلك وإنما المعنى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 تخصيص قبول الهدية والعطاء من أهل السلم كالمعاهدين وأهل الذمة، والمسالمين من أهل الشرك، ومنع قبولها من المحاربين المظهرين للعداوة، وهو قريب من القول الثاني، إلا أن بينهما فرقا دقيقاً، وهذا اختيار الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال أبو عبيد، وإنما قبل هدية أبي سفيان، لأنها كانت في مدة الهدنة بينه وبين أهل مكة، وكذلك المقوقس صاحب الإسكندرية، إنما قبل هديته لأنه أكرم حاطب ابن أبي بلتعة رسوله إليه، وأقر بنبوته ولم يؤيسه من إسلامه، ولم يقبل هدية مشركة محارباً له قط، زاد المعاد، انتهى، وقال الإمام ابن بطال رحمه الله بعد حديث ملاعب الأسنة، فدل هذا الحديث على مثل ما دل عليه حديث عياض، وبان به أن قبول النبي صلى الله عليه وسلم هدية من قبل هديته من المشركين إنما كان على وجه التأنيس له والاستئلاف ورجاء إنابتهم إلى الإسلام ومن يأس من اسلامه منهم رد هديته شرح البخاري لابن بطال انتهى والفرق بين القول الثاني والثالث أن الثاني يمنع قبول الهدية ممن لم يكن بيننا وبينهم عهد ولو كان مسالما أما الثالث فيجوز أخذ الهدية من المسالم ولو لم يكن معاهدا يلاحظ هنا أنه لا خلاف بين أهل العلم في عدم جواز قبول هدية المشرك غير الكتابي إن كان من اللحوم لعدم جواز أكل ذبائحهم كما ينبه على أن في المسألة أقوال أخرى إلا أن ما ذكرناه من الأقوال هي أقواها فاستغنينا بذكرها عما هو أضعف منها فصل إن الأقوال الثلاثة الأخيرة كلها وجيها وهي من القوة بمكان والذي يظهر لنا والله أعلم أن أعدل الأقوال هو القول الثالث وهو جواز أخذ الهدية من أهل العهد والذمة وممن كان مسالما لأهل الإسلام سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم وليقبل ممن كان محاربا مظهرا للعداوة أو من قوم محاربين غير مسالمين سواء كان من أهل الكتاب أو من غيرهم ورجحنا هذا القول لوجوه الأول أن هذا القول هو الموافق لآيات سورة الممتحنة فإنها فرقت بين حكم المحاربين الذين يقاتلوننا في الدين وبين المسالمين وهو الذي اختاره الإمام الطبري رحمه الله الثاني لو تأملنا في حال من قبل النبي وهداياهم نجد أنهم إما مسالمون كالمقوقس والنجاشي وإما من أهل الذمة والعهد كأكيدر دومة الجندل واليهودية التي أهدت الشات للنبي وأبي سفيانا في زمن العهد الثالث أن هذا القول به يحصل العمل بأدلة الكتاب والسنة دون إهمال أي دليل منها فصل أقسام الكفار المتبرعين بالمعونات بناء على ما رجحناه في المسألة نقول إن الكفار الذين قد ترد المعونات من جهتهم ثلاثة أقسام الأول كفار أهل كتاب الثاني كفار أصليون من غير أهل الكتاب كالهندوس والشيوعية ونحوهم وهذان القسمان لهما حالتان ألف مسالمون أو معاهدون أو من أهل الذمة فهؤلاء يجوز قبول معوناتهم للآية باء محاربون مظهرون للعداوة فهؤلاء لا يجوز قبول هداياهم للآية الثالث كفار مرتدون وهذا القسم له حالتان ألف أن تكون المعونة من المرتد نفسه أو الحكومة المرتدة فقط فلا يجوز قبول معوناتهم لأن المرتد لا يقر على كفره ويجب قتاله ولا يجوز بره ولا الإحسان إليه ولا يعاهد ولا تؤخذ منه الجزية وقبول هديته ومعونته فيه بر وإحسان وتلطف معه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المرتدين فإن هؤلاء يجب قتلهم حتما ما لم يرجعوا إلى ما خرجوا عنه لا يجوز أن يعقدهم ذمة ولا هدنة ولا أمان ولا يطلق أسيرهم ولا يفادى بمال ولا رجال ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم مجموع الفتاوى باء أن تكون المعونات من المسلمين ويخالطها بعض أموال المرتدين كما هو الحال في بلاد المسلمين التي يحكمها المرتدون فإن جمع المسلمون التبرعات ووضع الطاغوت معها بعض المال فلا بأس بقبول المعونات حينئذ وتندرج تحت مسألة المال المختلط فإن الجمهور على جواز قبول هدية وأكل طعام من كان ماله مختلطا من كسب حلال وحرام كما قبل النبي هدية اليهودية وبعض هدايا أهل الكتاب وغيرهم من أهل الكفر مع أنهم لا يتورعون عن المعاملات المحرمة وأموالهم لا تخلو من مكاسب محرمة كربة وبيع الميتة والخنزير والخمر والقمار والميسر ونحو ذلك فصل حكم أخذ المعونات من جمعية الصليب الأحمر إن جمعية الصليب الأحمر وفرعها في البلاد العربية الهلال الأحمر هي من أشهر الجمعيات المقدمة للمعونات والذي نراه عدم جواز أخذ الهدايا والمعونات منها لأمور الأول أنها تابعة لهيئة الأمم وهي هيئة محاربة للإسلام والمسلمين الثاني أن جمعية الصليب الأحمر جمعية نصرانية تنصيرية تدعو إلى الكفر الثالث ان هذه الجمعية تتخذ العمل الخيري الإغاثي وسيلة لدعوة الناس إلى الكفر فأصل قصدهم ليس هو الإعانة وإنما التنصير والإعانات وسيلة يتخذونها للوصول إلى مقاصدهم الفاسدة والصليب الأحمر الدولي ينتمي لتحالف كاريتاس منظمة كاريتاس التنصيرية العالمية وهو تحالف يضم 162 منظمة كاثوليكية هدفها التنصير من خلال العمل الاجتماعي والطبي في أكثر من 200 بلد وإقليم ويوجد في العالم ما يربو على 220 ألف منصر منهم 138 ألف كاثوليكي واثنان وثمانون بروتستانتي ويقوم الصليب الأحمر بالتنصير بطرق مباشرة وغير مباشرة من خلال توزيع المساعدات على الفقراء النازحين والتي عليها شعار الصليب باللون الأحمر وتوزيع المنشورات الدعائية التي تشيد بالصليب الرابع أن حرصهم على إدخال المعونات إلى الدولة الإسلامية مع وجود الملايين من الفقراء والمتضررين في أفريقيا وكثير من دول العالم أمر يدعو إلى الريبة خاصة مع معرفتنا لحقيقة هذه الجمعية وأهدافها الخبيثة الخامس قد ثبت في بعض الدول التي تسمح بالمعونات من هذه الجمعية أن بعض الأدوية التي يوزعونها تشتمل على مواد ضارة كما هو الحال في لقاحات شلل الأطفال فقد أثبت بعض الأطباء من المسلمين والكفار أنها تحتوي على مواد تسبب العقم السادس أثبتت حرب غزة الأخيرة أن قسم الأطباء الذين أرسلوا من قبل جمعية الهلال الأحمر التي تعتبر فرعا لجمعية الصليب الأحمر قد مارسوا أعمالاً استخباراتية لصالح الصهاينة في غزة الخاتمة لقد بين في هذه السطور شيئاً من حنق الكفار علينا ثم تطرقنا إلى معوناتهم وأنها من جنس هديان الكفار وأن أهل العلم رحمهم الله قد اختلفوا في حكم قبول الهدية من الكافر على أقوال ثم ذكرنا ما ترجح لدينا من تلك الأقوال وهو القول بمنع قبولها من أهل الحرب والعداء لنا لسيما فيما قد يخفى الضرر فيه كالأدوية واللقاحات وقد روي عن غير واحد من السلف لست بخب ولا يخدعني الخب كتاب تاريخ الإسلام انتهى نسأل الله أن يحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقيناً من الشرور، ويعصمنا من الكبر والغرور، وأن يجعل ما كتبناه في صحائف أعمالنا الصالحات، وأن ينفع به المسلمين والمسلمات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين،